أخوتي الكرام ما زلنا نتكلم على الأسواق المالية كم الأسواق المالية وتكلمنا على مسألة الخصم والكلام على أذنات الخزانة وتكلمنا أيضا بعدها على مسألة الأسهم اليوم نتكلم على مسألة السندات وبعد السندات نتكلم على مسألة تعريف الأوراق المالية وكيفية التجارة فيها وهي مسائل مسائل الصرف المهمة جدا في هذا في هذا الباب وهي كما قلنا متداولة نعم تذكرون الكلام على الأسهم المال المحاضرة السابقة هل أسأل الإخوة ولا ما أسأل ولا نكمل الشرح وبعدين الإخوة تراجع ما رأيكم السلام عليكم الدكتورة الدكتورة في في في, في في في الزوم السؤال لكم رضي الله عنك أنا دحش الله لك رضي الله عنك يا خالد حي اهلا باهل المغرب جميعا كانوا ما يسمعونني في الزوم سلام عليكم تسمعونني أم لا سبحان الله اخواننا في الزوم يسمعونني املاء نعم يا دكتور نعم تكلمنا عن الاسهم المره الماضيه تكلمنا عن الأسهم والس... والشركات المساهمة هل أسأل ولا ولا ندع هذا للمذاكرة بعد ذلك؟ لا للشرح دكتور بعدين <تصفيق> طيب, طيب, طيب طيب طيب معكم أقول بالنسبة للأسم مثلاً تكلمنا على شركات المساهمة والشركات التي فيها ال. الحلال المحذو أيضا الحرام المحذو مسألة التخليد بين حلال والحرام والكلام على حكم ذلك وبيانه تفصيلا الأسبوع الماضي صحيح ولا لا بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الشركات سنتكلم عنها ونتكلم على الشركات الأسهم الوهمية ونتكلم أيضا على الضمانات البنكية ونتكلم عن السندات ثم نتكلم بعد ذلك على فروع من الأهمية بمكان وهي مسألة الأحكام الورق الأحكام الأوراق المالية تحتاج إلى وسطاء والوسطاء هنا الأصل, الأصل فيها الشرعي التي نتكلم عنه في التكييف الشرعي مساءة الوكالة فسنتعرض لثلاث مسائل مسائل من الأهمية بمكان من مساءة الوكالة مساءة التسعير ثم مساءة بعد ذلك الصرف مبادلات الأوراق المالية كيف تكون وكيف يكون في البرصة هذه هي من الأهمية بمكان في هذا الباب أقول يعني نبتدأ في مساءة حكم الاكتتاب في شركات الأسهم وتكون هذه الشركات شركات وهمية بتطرح تطرح هذه تطرح هذه الشركات الوهمية أسمًا عند عند الناس طبعًا عن هذه المسألة كثير جدا في البورصة هذه المسألة كثيرة جدا في البورصة يعني شركات ليس لها أصول شركات ليس لها أصول وطبعًا كلها أسهم تتداول بين الناس وعرض هذه الأسهم لبيعها وهذا في غش وتغرير يعني كان هناك شركة ليست عندها لا مصانع صناعة ولا تجارة ويعني تقول نحن سنعمل صناعة كذا وصناعة كذا وتطرح في الأسواق أنها عملها في الصناعات كذا ولم تعمل فطرحت الأسهم وتدول الناس الأسهم يشترون هذه الأسهم الناس تتهافت عليها فتكون هذه بمثابه الدعاية لهذه الشركات ويكون السهم مثلا بقليل فكثير يقبلون على هذا السهم نعم ويشترونه بعد التدليس على الناس بان لها تملك مصانع كبيرة جدا وان عملها أعمال في مشارق أرض ومغربها عليكم السلام فأطرحون هذه الأسهم وحقيقة الأمر أنها لا تمتلك مصانع لا تمتلك المصانع ولا ولا عندها شيء فبعد ذلك عندما تأخذ الشهرة العالمية الأسهم, الأسهم تعلو السهم الذي كان بمئة درهم يصير بألف درهم والمكاسب تصير خيالية في هذا الباب وحقيقة الأمر أن هذه الأسهم ليس لها أصول يعني هذه الأسهم ليس لها أصول فيكون الأصل في هذا الباب هو تبديل المال بالمال طبعا تبديل المال بمال كما تعلمون مع المكتب الخيالي الموجود فالحق أن هذا الباب أصله الأصيل عند عندما تحاول قد كان أن تكيفه شرعا هو أنه يعتبر مال بمال مال بمال يسمون بينهم الأسهم كما قال ابن عباس هذا حرير لحظة فيكون التوصيف الشرعي والتكييف الشرعي لهذا الباب هو مال بمال مال بمال بينهما, بينهما أسهم كما قال ابن عباس هذا مال بمال بينهما حريرة مال بمال بينهما حريرة يعني جعلوا سموا تسمية السلعة وهما أو تئيهاما وتغريرا ثم ذلك حقيقة التوصيف الشرعي للمعاملة مال بمال مال بمال وبينهما حريرة هذا الأصل في هذا المال يا ناس فهو كما قلت ينزل على, على كلام ابن عباس أنه درهم بدرهم بينهم حريرا. تعلمون أن الصرف كما سياتي تفصيله بأنه يباع بجنسه أو يباع بغير جنسه وأشترك معه في العلة الروبوية. فإن بيع بجنسه فقد اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين حتى تحدث المقابلة أو يحدث المباعة. لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. وإن اختلف وينختلف في الجنسي واتفق في العلة كذهب وفضة ورق وذهب أو دراهم بدنانير ممتاز بينهما دراهم بدنانير أو يورو بدولار هذا كله قلنا يصح المبايعة فيه ولا شرطية المماثلة ولكن بيعوا كيف شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا اختلفت في بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد نعم. المسألة الثالية مسألة الضمان البنكي ثم الكلام على الوسطاء والسمصارة والوكالة نأتي إليها والتسعير في هذا الباب ثم نأتي على الأسواق المالية والبورصة وكيف يحدث في البورصة هذا الباب الضمان البنكي وش معنى الضمان البنكي وتصويره حتى يق... يقترب دون الإنشاء بالنسبة لطلبه العلم في هذا الباب البنوك أنت تعلم اولا عندما أنت الصفقات الكبيرة جدا والصفقات هذه تأتي من أوروبا أو تأتي من الدول المصنعة صفقات كبيرة جدا بمليارات أو بملايين فطبعا اصلا التعاقد حدث الإجابة والقبول والتعاقد مع الشركات هم يحتاجون من المشتري بما يضمنه يحتاجون المشتري يعني أن يضمن والضمان هنا لا يكون إلا إلا, إلا, إلا بشيء عندهم يضمنونه ويكون له ثقة وثقل عندهم ولا يكون إلا البنوك فيشتري الرجل السلعة مثلا سفن يشتري سيارات دين سيارات كامل يعني بمليار مثلا فالبنك هنا يأتي يضمن هذا العميل البنك يأتي يضمن هذا العميل وهو يغطي له فهنا الضمان البنكي عشان نتكلم عنه في هذا الباب لابد أن تفهم الضمان البنكي له حالان طبعا الأصل, الأصل أن البنك يكون وصيفا وسيطا بين التاجر البائع وبين العميل الذي هو المشتري ولا يدخل البنك وسيط بين بين الطرفين لأن البائع لا يمكن أن يرتضي به حتى يأتيه بمن يضمن ويريد يضمن السلعة عندما يرسلها لهم ما هذا الكريم بعد الدرس يعني اول دي ننتهي منها واسال كيف مشيت ممكن فقط اصور الضمان البنكي والان تسال كيف مشيت ما في مشاكل ممكن, ممكن لو تريد الآن وانت مستعجل علي انا تحت امرك لكن سنقطع الدرس وقلت لك هذه الجزئيه ممكن ننتهي من هذه الجزئيه ويكون فيها هو كذلك. رضي الله عنك رضي الله عنك. فيكون هنا يدخل الوسيط بين التاجر الكبير الذي يريد ضمانات من أجل هذه السلع الصفقة الكبيرة والعميل الذي يوسط البنك فالبنك يعطي ضمانا بنكيا يبعثه إلى الشركات سواء في أوروبا في أمريكا في كندا في الهند في الصين يبعث لها ضمان بنكي لتغطية ثمن السلعه بأسرها لتغطية ثمن السلع بأسرها ويكون هنا للعميل مع البنك حالان الحال الأول أن العميل هو, هو, هو عميل للبنك اصلا له حساب وهذا الحساب يغطي أضعاف السلعة يغطي ثمن أضعاف السلعة حالة ثانية هو عميل وله أيضا حساب في البنك لكن ليس عنده المال الذي يغطي هذه السلعة ففي الحال الأولى يصح الضمان يصح هذا الضمان والضمان ايضا يتضمن معامله أخرى للتوصيف الشرعي هو هو توصيل المال من العميل للتاجر وهو ضامن للتاجر بايصال كليه المال اما الضمان فلا ياخذ عليه أجر هذا الصحيح لأن الكفاله لا اجر فيها فالضمان لا ياخذ عليه صاحبه أجر لكن التوصيف الشرع أن يكون البنك مع وجود الرصيد وجود الحساب الذي يغطي السلعة أو سمن السلعة يكون ضامنا وكيلا كفالة ووكالة فيكون وكيلا في الدفع عن العميل ف... فيأخذ من ماله ويعطي لهؤلاء لأنهم لا يضمنون إلا البنك ويعطي هؤلاء في نظير ان ياخذ مبلغا معينا وهذا المبلغ متفق عليه بينهما فتكون فيكون المبلغ الذي ياخذه البنك هنا هو أجر الوكاله ما, ما يكون مقابل الضمان والكفاله لا أجر الوكاله يعني يكون وكيلا باجر يكون وكيلا باجر فيكون هذا ها هذه الوكاله لها أجرة معينة وهذه الأجرة محدودة معلومة فتصح هنا هذه الحالة الأولى أما الحالة الثانية وهي أن العميل ما عنده رصيد أو عنده رصيد لا يكفي ثمن السلعة فيبدأ البنك يسدد ويرجع عليه ليأخذ ما عنده ويأخذ يده ليغلق له حساب السلعة فهنا هذه المسألة تكيفها ليست وكالة الوكالة نقل مال لشخص شخص آخر الحق أن السمن هنا ثمن وكالة أكثر منه ضمان فهنا يكون ضامنا وأيضا هو يدفع عن العميل والعميل في حقيقة أمره ماله ليس حاضرا للبنك فالتوصيف الشرعي لهذه الصورة أنه البنك صار مقرضا منتفعا بالقرض لأنه عمليات ثلاثه اقرض أقرد صاحب السلعة أقرد المشتري المشتري للسلعه وأخذ هذا القرض وكان وكيلا في إراده للتاجر فسد الدين عن صاحب السلعة بماله وهو متفق معه على زيادة عند عند الرد، فيأتي المشتري فيدفع ما دفع البنك ويزيد، فيكون حقيقة الأمر هنا في التوصيف الشرعي للضمان البنكي أنه قرض جرى نفع، يكون التوصيف الشرعي هنا بأنه القرض الذي جرى جرى النفع. وكل قرض جرى نفعا فهو فهو ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا فا الأمر في التصوير العام بهذا الباب هو أنه ربا وهذه مسألة من الأهمية بمكان أن تعرف بأن الضمان البنكي له له حالتان وقد بينا الحالتين. نعم. تفضل أخي لو عندك سؤال تفضل حتى نأخذ آآ آآ زكاة الأسهم والكلام على فرق بين الأسهم والسندات. تفضل بإجازة ايضا لا شكرا لك عبد وضحت سؤالي واجبت عليه وهو ان العميل عميل البنك عندما يقدم البنك عنه ضمان ولم يكن له رصيد ولم يكن له رصيد ابينا ذلك هذه الحاله بينا وهذه الصوره هل وعندما يقوم البنك يعني بالضمان الى ذلك هل هذه العمليه البنكيه يقوم بها البنك حلال ام حرام ما حكمها الشرعي حرام لانه صورتها صورة القرض لجر النفع هو ايش بيفعل بيقوم بعمليتين العمليه الاولى إقراض العميل هذا المال ثم الوكاله عنه في الدفع للتاجر فيعطيها للتاجر ثم ياخذ الزياده الزياده هذه تمثلت في القرض لجر النفع ولو قلنا حتى انه لا ياخذ منه زيادة على المال بل ياخذ اجره الوكاله كنا قد اقرضه لينتفع بنوط الو... الوكاله لانه لولا ان اقرضه لما لما تمت العمليه ولما أخذ الاجر لو ما اقرضه ما تمت العمليه وما أخذ الاجر طيب هل هذه رشاه بضمانه بنك ما اعتماد المستند يعني قريب منهم لا في خلاف بينهم وسات ان شاء الله طريقه الاختلاف بينهم شكرا تحت امرك لو في سؤال تاني تفضلوا حتى ننظر نعم لأن اعتماد المستندين تكون وكالة. اعتمادا أن يكون البنك يعتبر فيه وكيل بتحصيل ثمن السلعة وبيأخذ أجر على هذه الوكالة، يأخذ أجر على هذه الوكالة. طيب يا دكتور الضمان هو أصلاً يكون لدى البنك لا لا يدفع لل للبائع إلا إلا في حالة مع إذا لم يكن المشتري بالتسديد ما عليه من إعت jamsات للبائع. صح ولا لا؟ هو طبعا هو البنك خلاص دخل وسيطا ضامنا في هذا الباب. أي بس تبقى تبقى ضمانة عنده يعني أنا تاجر. رت أن أشتري صفقة مثلا من, من الصين. نعم. الضمان يكون في البنك يعني. هو كأنت تاجر اسمعني أن... أنت تاجر أن اشتريت السلعة من الصين. تشتريت السلعة من الصين من الصين الصين تطلب منك ضمانا لا. على المال الذي سيكون منجما لها مثلا اشتريتها بالتقسيط. الضامن هو لا يرضى بك ضامنا ولا يرضى بأحد آخر ضامن ولا حتى بشركة مسامة يرضى بها ضامنا، ما يرضى إلا ببنك لذلك أنت محتاج للبنك في, في هذه المعاملات فيدخل بنك اللي معروفة البلاد بينها هذه أعرف دولية فيدخل بنك الوسيط فيكون ضامنا جيد بش... يكون ضامن في حال لا يشاطر الضمان إلا في حالة عدم تستيد المشتري للباع آه هو في, في حال الضمان بس اسمعني بس من الذي يتولى الدفع واعطاء التاجر ماله من البنك؟ خلاص البنك توصيف الشرعي إيش؟ وكيل وفي وفي الدمان وكيل هو الآن وكيل وسيط وكيل وكيل في في في في دفع ال الثمن فإني وهو ضامن دعنا من الضمان الآن خلينا في الوكالة. هو وكيل يجوز يأخذ أجر على الوكالة يجوز يأخذ أجر ولا لا بالاتفاق الوكالة يجوز فيها الأجر وساتع سأبين تفصيله الآن إن شاء الله فاهمني لكن هنا الكلام على أنه عندما يأخذ أجر الوكالة الدفع هنا من مال من مال المشتري أم من البنك لو من البنك يبقى صورته الصحيحة هذا قرض جر نفقة فتكون زيادة محل محل فاهمني لو كان الرصيد متغطي آه متغطي الرصيد من البائع خلاص هذه وكالة ويأخذ أرجية الوكالة عليها ويجوز وليس فيها تمت شيء <تصفيق> بالضبط بالضبط عشان أصورها لك تصويرا صغيرا هو أنك تسافر مثلا إلى أوروبا وأنت معك الفيزا كرت بتسحب بت... من مكانة غير مكانة البنك التي تعرفه فأنت تسحب ويسحبون عليك مالا وش بقى هذه المعاملة كيف تكون أنت رصيدك متغطي رصيد متغطي فهو بيعمل عملية حوالة من بنكك إلى البنك الذي تسحب منه فتكون هذه الحواله بأجرة ويعطيك ويدفع لك باجره فيأخذ الأجرة فيجوز له إعلان على ما يسحبه منك لأن رصيدك موجود لو رصيدك مش موجود هيظل الأمر مع الوكالة هناك قرض جر إيش در نفع لأنه أعطاك وأنت لا رصيد لك لتدفع له المال الذي دفعه بزيادة وضحك. رضي الله عنك. إذا كنا الأسهم في شركات استهमية والشركات حقيقية وشركات وإن كانت قليلة في البورصة، يعني هي تعلو وتزكو وأيضا الأعمال انتشرت والناس وثقوا فيها، فتداولت الأسهم. طيب إذا كانت هذه الأسهم يريدوا زكاة المال فيها، كيف يفعل؟ الرجل المسلم عندما يتنام ماله، فثبوت الخير في ماله هو الزكاة والزكاة أمر يعني ركن من أركان من أركان الإسلام. فنقول زكاه الاسهم هذه ينظر في الشركه الاصاله شركه المساهمه نفسها شركه المساهمه قد تكون شركات صناعيه وقد تكون شركات تجارية صحيح هذا هو الاصل اما شركات صناعيه او شركات تجاريه الشركات الصناعيه يبقى ايضا عندها معدات والات وسيارات وغير ذلك الشركات الصناعية هذه التي لها معدات والات اصاله القنيه القنية لا زكاة فيها ما يشتري المرء في شيء قنية لا زكاة فيها يعني لو اشترى مكنة خياطة فقط للخياطة لا لأنه هو يتداول بها أو يبيع ويشتري أو اشترى سيارة كبيرة يعني لنقل المعدات مفهوم هذه للقنية الآن كل ما كان شرائه للقنية فلا زكاة فيه فالمكنات والمصانع والآلات ولو بملايين ومليارات ليس بها زكاة على الرجع الصحيح التلامة للقنية <تصفيق> فلا تكون زكاة هنا في لأنه اشترى أصول أسهم اشترى فيها أصول فهو يشترك مع الشركة في هذه الأصول فلا فلا زكاة على الأصول لا زكاة على الأصول طب وكيف هذه الزكاة قلنا له ريع من من التجارة من الانتاج من الإنتاجية له ريع كل عام والريع هذا يبلغ نصابا فنقول عند قبضه عند قبضه يعد النصاب وكل ما حال الحول واستلم يدفع الزكاة بهذه الطريقة لكن حيزيد الماء المتوقع يزيد على ما يأتي من العام القادم ويزيد كليته على العام الذي, الذي بعده وإياكم حفظك ربما يا محمد ممتاز هذه الشركة الأولى شركة مساهمة الصناعية، المشاكل مساهمة تجارية التي تشتري سيارات وتبيع، تشتري مكن وتبيع، تشتري أموال وتبيع، فنقول بأن هذه هذه اسمها الشركات ذات الأسهم التجارية، والاسم التجاري زكاتها على أنها عروض تجارة، زكاتها على أنها عروض تجارة، وعروض التجارة. الالال الزكاة فيها هو أن تحسب العرض بثمن البيع أقل ثمن بيع هذا بعد حنا حول الحول وتجمع له وتجمع معه المال السائل الناتج من التجارة طرح طرح المال الذي عليكم بره في الخارج فتأتي النتيجة فتزكّي عن الجميع عن السهم أصله وربحه وليس لا يحسبن لا يحسبن شركة المسامه التجارية أن الزكاة على الربح لا الزكاة على أصل السهم وربحه الزكاة على أصل السهم وربحه وضحت هذه مسألة هل وضحت هذه المسألة لا؟ أنت كاتلة ما وضحت؟ طيب على, أصل... على, أصل لا على على أصل على لا على السهم وربحه هذه في الشركات التجارية أصل على أصل الربح وسهمي على اصل السهم وربحه ليس على ليس على على اصل على أصل السهم فقط بل الزكاة على أصل السهم وربحه والله وأنا قلت لكم كيف تكون إنه ي... ينظر في عروض التجارة الموجود اللي هو أصل السهم هو الآن فيحسبها بأقل سعر بيع حنان اسويري انا وجيب عن اسئلتك بس بعد الدرس سمحين, سمحين عشان يتواصل الدرس فيبقى هنا على على العروض الموجوده بأقل سعر بيع ويجمع المال السائل معها يبقى الاصل والربح اهو الان طرح المال ال الدين الذي في الخارج الناتج الناتج يكون الحمد لله أنا أوضح الناتج يكون في واحد على أربعين ناتجه هو هو الزكاة ناتجه هو هو الزكاة في هذا أرجو أن يكون الفهم قد وصل لكم في هذا الدرس طيب يبقى مسألة يعني أخيرا أتكلم عنها الفرق بين الأسهم والسندات ثم الكلام على مسألة الوكالة ومسألة أيضا التسعير ومسألة الصمصار والوسطاء وأحكام أحكام المتاجرة في الأوراق المالية ما الفرق بين الأسهم والسندات السندات إخواني الكرام الأسهم يكون للشريك نصيف الشركة سهمه في أسس الشركة ولو في عروض التجارة سهموا في عرض من علود التجارة فهو معروف يعني يعتبر شريك للشركة أما السندات فليست, فليست كالأسف السندات ما هي إلا قروض قروض صاحب المال يقرض الشركة المساهمة قروضا بسندات على معادم معين تسدد الشركة هذا السند بزيادته لأن السند ما معنى السند السند هو إعطاء المال للشركة تعمل به كقرض فهنا يعطيها قرض بمسمى مئة ألف فيكون المتفق عليه أن السند يكتب ب ألف وعشر على عام يكتب بمئة ألف وعشر هذه المسألة سمراء السند استهمنا ببينه الآن فيكتب لو السند وعشرين مثلا مائة ألف وعشرين يقول له, يقول له بعد عام تأخذ مني على مائة ألف وعشرين. فتكون حقيقة الأمر في السند أنها قرض جر نفع وكل قرض جر نفع فهو ربا وهذا باتفاق هذا باتفاق عندنا مسائل أخرى مهمة في هذا الباب يبقى إذن السندات حرام حرام باتفاق لأنها قرض جر نفع باتفاق عندنا أيضا كلام على مسألة الرواتب التي تأخذ بالمندوب ياخذ يأخذ راتب وياخذ أيضا يعني نسبة على المبيعات وهذا عملية معقدة لأنه الظاهر فيها أنه لا تجوز إيجار إيجار غييس إيجار غير معلومة لكن سنبينها إن شاء الله بعد ما نبين مسألة الوكالة وتعيينها من الشرع. لو في عندكم شيء تفضلوا الآن أترك دقيقة. لو عندكم استفسار ثم ندخل بعد ذلك في الوكالة وتعريف الوكالة والكلام على مشروعات الوكالة ثم الكلام على التسعير ثم الكلام على الوسطاء السمسرة ثم ندخل بعد ذلك كما قلنا في مسائل المبادلة في الأوراق المالية. أنا أعطر دقيقة أو دقيقتين لكم فتفضلوا بحسن السلام عليكم دكتور. السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين أوري راسل بالنسبة للسندات لا يمكن تتعامل مع عن طريق المضاربة بحيث أن صاحب المال يقدم المال للشركة على أساس أن يتجري فيه وفي نهاية المطاف ممتاز. ممتاز لو قلنا بالسند أنا السند ليس هذا التوصيف ولكن لو قلنا بما قلت يبقى واجب عليه أن يدخل في الغنم والغرم إذا لو ده يدخل في الغنم والغرم ولا بد من هذا لابد أن يكون له اشتراك في هذا في هذا الغرب ال الغرم يعني ليس مكسبا طويلا نقول غنم وغرم وهذا لا ينطبق على السندات لا لا ينطبق على السندات حسنا شكرا وجزاك الله خير تحت أمرك فبنبدأ في الوكالة أنا مسالة شرعية مهمة جدا وبعدين أترك لكم مساحة السؤال كما كما تريدون الوكاله الوكاله باجر وقلنا الشرع يكفل للوكيل ان ياخذ أجر وقد تكون الوكاله مجدانا يعني هذه هذه هذه مسائل الشرع كفلها وقلنا ما من جديد إلا وهو قديم يعني ابدا أن تنطبق عليه الصورة الوكاله لها تعريفات عند الامه الاربعه قد تتقارب وقد تتباعد بعض الشيء البنوك الإسلامية تتصرف تصرفات البنوك الربويه أنا لا أدع يعني لا لن لن أدع أداه أداهن ولا يعني أجام أحدا البنوك الإسلامية تتعامل تعامل صرفا كتعامل البنوك الروبية بنوك الإسلامية كلها أو أغلبها كذلك وأضلاع الشرع لم تتحقق فيها بحال محوال في المعاملات الوكالة عند الحنفية قالوا يا إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف في تصرف المعلوم يعني عمر أتى بزيد وقال زوجني هندا فيأتي, فيأتي زيد فيقوم مقام عمر ويقول تزوجت هندا لوكيلي أو زوجت هندا لوكيلي أما تعريف المالكية قالوا نيابة ذي حق على غير ذي إمرة ولا عبادة غيره فيه غير, في غير مشروطة, مشروطة بموته وهذا صراحة تعتبر تعريف تعريف يعني ليس جامع مانع في هذا الباب ولكن مسألة النيابة أصارت قد ينظر فيها هل يكون عليها المال أم لا يعني يأخذ عليها أجر أم لا وشفى قالوا هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره يفعله في حياته يعني هو المسألة المسألة تصدير شخص يوثق فيه للتصرفات مكان شخص آخر لعلة ولذلك يعني يعني قل قالها بإجازة الحنبلا بأن استنبت استنبت أو استنبت جائز التصرف ليس صغيرا وليس مجنونا وليس كافرا استنابة جائز التصرف مثله فيما فيما تدخله النية وطبعا هذا قيد فيما تدخل النيابة والوكالة الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة وجمعاء في السنة أما الكتاب فقد قال الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلا ينظر إليها أسك فلا يأتيكم برزق منه ولا يتلطط فابعثوا أحدكم هو وكيل وكيل عنكم في البيع وفي الشراء وفي السنة كثير فإن عروه البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شات فاشترى له به شاتين فباع دوما بالدينار وجاءه بالدنار وشات فدعا له بالبركة في بيعه ولو كان اشترى وكان لو اشترى التراب لربح فيه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجعله مربوحا ودعى له بالبركة فهذا حديث ظاهر جدا في جواز الوكالة في البيع وفي الشراء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج على خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن إني أردت الخروج على خيبر فقال ائتي وكيلي فخذ منه خمسة عشر واسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تلقوته فإذا من منك ايه فضع يدك على تلقوته وهذه أيضا وكالة يعني هذه فيها دلالة على الوكالة واجمعت الأمة على صحة التوكيل ولذلك قال الإمام العلم ابن قدامه في المغني قال, قال اجمعت الأم على جواز الوكالة في الجملة وقال عثماني في, في الوكالة قال الوكالة من العقود الجائزه في الجملة بالإجماع وعقد الوكالة يكون لكل واحد من الطرفين أنه عقد جائز بين الطرفين لأن العقود ثلاثة عقود لازمة من الطرفين عقود جائزة من الطرفين عقود لازمة من وجه جائزة من وجه عقود الوكالة جائزة من الطرفين ولأنه يجدر بكل إنسان وهو له ذلك أن يفسخ عقد الوكاله كيف مشاء وقت ماشاء لأيهما لأيهما. وتجوز الوكالة في عقد النكاح، وتجوز الوكالة في القصاص، وتجوز الوكالة أيضا في البيع والشراء، وتجوز الوكالة في البيع والشراء. والأصل في جوازها في البيع والشراء. الكتاب والسنه في قول الله تعالى فبعثوا كيف تكون وكاله يا دكتور فدوساس انه يوكل من يرفع الامر لولي الامر للقصاص فيقتص ولي الامر له ولان القصاص اصار منوط بولي الامر فيرفع الأمر لولي الأمر. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلا أنذر أيها أزكى طعاما فلا برزق منه. والإجماع كما قال ابن حزم اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. وقال المضمر لا خلافا في جواز التوكيل في البيع وفي الشراء. وحديث عروة البارقي حديث ظاهر جدا وكله النبوي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له. اشاتا فاعطاه درهما فبعث فاشترى الشات بالدرهم وبع عبد الراميني واشترى ده واشترى ده بدرهم آخر شاتا أخرى فاعطى الشات للنبي واعطاه درهما حتى دعا له بالبركه إذا قلنا بأن الوكالة جائزة اذا هذه الوساطة هل يمكن أن يؤخذ عليها الأجر أم لا ولأن هذا تحل لنا مشاكل كثيرة جدا في هذا الباب حكم الوكالة بأجر بأجره. اتفق الفقهاء من أصحاب الملاب الأربع على جواز اخذ الأجر على الوكالة واختلفوا في حكمها من حيث الجواز واللزوم بناء على اختلفهم في الحقيقة حقيقة الأمر أنها أنه وكالة جائزة ان كانت باجره صارت وكالة جائزة ومعناها أنها أيضا ل بين الطرفين جائزة بين الطرفين وهذا قول قول الشفيعية وهو قول حنابلة أيضا وقول عند المالكية والقول الثاني أنها جائزة ولكنها لازمة ليست جائزة من الطرفين القول الثاني أنها إجارة الوكالة التي يأخذ فيها أجرة انتقلت من الوكالة الجائزة من الطرفين إلى أن تكون لازمة لأنها صارت إجارة صارت إجارة لازمة وهذا ما قاله الحنفية والمالكيه وهو وجه عند بعض الشفائية عروه البارقي, عرو البارقي ولذلك في القول تجوز الوكاله عند الملكيه تجوز الوكاله باجره وبغير اجره فان كانت باجره فحكمها حكم الإجارات هذا قول بل بالقول الثاني أن الوكالة إذا كانت لها أجرة صارت إجارة والإجارة لازمة بين الطرفين، والوكالة التي لم تأخذ على العقد عليها أجرة هي جاهزة بين الطرفين. قول ثالث أن إن كانت على وجه الإجارة فهي إجارة لازمة، وإن كانت على وجه الجوعلة فهي جوعلة لا تلزم بمجرد العقد وإنما تلزم بالشروع في العمل في جانب الجعل والجعل أنه يقول أيها الناس ضاع مني كذا فمن اتى به فله كذا وإذا قلنا التكييف الشرعي لها فإن الوكالة هنا إذا كانت وكالة باجره فإن العلماء ينظرون في النية في ذلك هو الإلزام وعدم الإلزام لو كانت النية أنها الإلزام نزلت منزلة الإجارة وصارت, لازم وصارت لازمة من الطرفين واخذت كل أحكام الاجاره فإن كانت النيه انها جائزة وأن هذا يعتبر من باب الجعاله وباب الإكرام للوكيل فإنه يكون بذلك تكون وكالة وجه إذا لا المحامي وعمل المحامي كله إجارة مش وكالة عمل المحامي وتقول تعمله تا تا تا تا توكيل توكيل انه انه أجير المحامي هو أجير وليس وكيلا كيف يا دكتور هذا أنت الآن يعني أثرت موضوع مهم كيف أجير كيف إيش هو وكيل هو وكيل على على علي هو هو الان, الآن لما يشتر... في نفس الوقت. لما, يشت... لما, يشت... لما يشترت... انتم معي ولا مش معي أنت هيتم طبعا. طبعا. لما اشترى اجرا على, على وكالتي ولا وكاله تبرع في هذا الباب وله أن يكرمه بجعاله لكن لما اشترى أج... اشترى اجرا وجعله اجرا محددا وجعل عملا محددا اخذ التوصيف الشرعي للايجار هذه إجارة إجارة عمل وإجارة عمل مدقاقة في هذا الباب فيكون أجيرا في هذه المسألة فيتحول العقد من الجائز إلى اللازم ويكون لازما من الطرفين أما إذا كان هو أصلا أصارة موكله في شيء وكفأه من عنديات نفسه دون شروط مسبقة ودون علم بما سيفعل فهذه وكالة على ما هي عليه من الجواز بين الطرفين وتصح يعني على ذلك وهذا وهذا أصل كلام الفقهاء في هذه الباب الباب فو وقد قالوا حتى الجوعلة التي تكون إكرامية تكون نوع إجارة تكون نوع إجارة فالوكالة بأجر مع الاشتراط والتحديد تقلبها من الوكالة إلى إلى الإجارة من الوكالة إلى الإجارة. يبقى لنا مساله الاوجاج وتحديد الاوجاج وتحديد العمل في هذا الباب هذا يكون ان شاء الله في الدروس القادمه مع التسعير ومع الكلام على مسألة الصرف لو هناك اسئله تفضلوا بارك الله فيك يا دكتور اسال الله نفع بكم وان ييسر لكم امرك اني فهمت لا اصل, أصل, أصل الوكاله دي. تبرع محض تبرع اصل الوكاله نعم، فإن جعل له جعلا جاز ذلك. أما إن كانت محددة محددة الأجل ومحددة العمل، صارت توصيف هنا توصيفا آخر وهو الإيجار. نعم نعم، بارك الله. راجل الله عنكم أحسن الله إليكم. طيب الله اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر قطبي لك ونعمتك اللهم صلحة وجعل وجه خلوصا وتجعلنا في أشياء. إنه أحبكم جميعا في الله نفع الله بكم الأمة الإسلامية الله. نعم أمين, نعم أمين. أنا أستاذ دكتورنا الحبيب تحت أمرك رضي الله عنك خبيب الله يكرمك يعيزه يا دكتور أولا سعيد أن أسمع صور حضرتك أنا في الماجستير فضلك وأدبك تحت أمرك يا خبيبي الله يعيزك وفع حضرك وفلك فيك يا رب الله يكرمك حضرتك المحاضرات بتاع حضرتك لم يتم تسجيلها الطلبة ممكن أو يعني الإخوة أحد منهم يكون مشرف وينضم لمجموعة تسجيل للقاعة التابعة طيب, طيب أنا أرجو, أرجو, أرجو, أنت أرجو أن تنتخب أرجو أن تنتخبوا مشرفا يفعل ذلك لكن بالنسبة لتسجيل المحاضرات لا تخف الحمد لله أنا في الفيس الإخوة بيسجلونها وفي الملك سيلر يعني الحمد لله طلبة العلم عندنا يحضرون معكم يعني يشاركوكم الفضل والأجر فهم يسجلون فهي مسجله لو, لو ذهب الإخوة بعثوا للاخت المشرفة على الموقع وعلى الصفحة فضلا لها مجهود ضان يعني جزاها الله كل خير ترسل لكم كل المحاضرات فهي مسجلة فضلا لرفع له لها أو طبعا. قال أخونا الحكيم قال بأنها كلها مسجلة موجودة على الواتساب أقرأ عبد الحكيم قال ذلك. جالك. هو عبد الحكيم جزاك الله خير. المحاضرات السابقة كلها في مجموعة الواتساب. الله يحفظك ويرحمك. طيب حبيبي طيب جزاكم الله خير. طيب. الله يجزي عمالكم الله سلامة ويجعل واجه خلص واتجع لاهدين في أشياء سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك أطفيك عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وجزاك الله خير.